وهم مسلمان وكافران فالمسلمان سليمان وذو القرنين والكافران النمرود وبخن تنصر عليهما لعنة الله فلما ذكر الله عز وجل ولايته لولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم من الظلمات إلى النور فذكر مثالا لذلك وهو محاجة, محاجة النمرود البابلي لإبراهيم عليه السلام هنا الله تعالى بين أنه يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ثم ذكر أمثل على ذلك أو المثال هذه المحاجة كيف أخرج الله عز وجل وليه إبراهيم من هذا الأمر فبينا وقص على نبينا فقال سبحانه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم أي ألم ينتهي إلى علمك حجاج ذلك الطاغية الذي بطرته نعمة الله ونعمة الملك فيقول سبب هذه المحاج والكفر والطغيان قال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه لماذا ما علّت ذلك أن أتاه الله الملك وكما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى لماذا أرآه استغنى فإنما هو يطغى بنعمة الله يطغى بما أنعم الله عليه من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة تمام فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فهذا بطرته نعمة الملك التي آتاه الله إياها امتحانا لهم فكفر وادع الربوبية وادع وحاج خليل الله وحاج خليل الله, وحاج خليل الله فبين هذا أمر عجيب إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحي ويميت وأنت لا تحي ولا تميت فقال أنا أحي ويميت فرد عليه إبراهيم حجته ولم يسترسل معه في جوابه المغلوب وهذا بيان لمن لأصحاب الدعاء وأصحاب المحاجة والتأصيل والنظارة إذا ظهر مع الخصم بطلًا ما يقول فلا تسترسل معه حتى تنتهي القضية لما تروح تبين له ما أنت كلامه غلط أو لا هو معروف ومعروف مسلمة أن كلامه خطأ فلماذا تحجوه في ذلك ولكن يجب عليك أن يكون عندك في المحاجة ثروة من الأدلة فإن حاجة دليل بكلام مغلوط أو مرفوض فهذه بالدليل الآخر تمام حتى تأخذه حجته فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشف. تمام؟ يعني لو كان الدليل الأولادي فيه شوب ممكن يأخذ منه وغالط فيه فأتيه بدليل ما ما دمت علمت صفته وطبيعته فأتيه بدليل لا يتطرق إليه الغلط أو الإنكار أو الرفض هيعمل ايه بديه طيب ربنا هو اللي خلق الشمس وتتلق من الشمس المشرق وتغرب في الغرب وارينا بقى انت ايه الولوهية أوروبية بتاعتك ايه بدل الموضوع ده الثاني أظهر يعني نوع من تجليه وضلاله لدى الناس جبت اثنين تمام محكوم عليهم بالإعدام هل خلاص دين الموت ودين السبؤ نطلق صراحة بدأ الحياة لا ينظر إلى إلى بداية البداية الحياة والموت تمام ولكن هو لما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب حين ذلك اندهش وتحير وانقطعت حجته وَأَيَّدَ الله وَلِيَّهُ إِبْرَاهِيمُ هذه أول نموذج من, من نماذج التأييد لأنها تأتي عدة نماذج دلوقت من نماذج التأييد هتأتي النماذج وراء بعضها أول نموذج من نماذج التأييد هو محاجة إبراهيم للملك خلاص؟ يبقى هذا النموذج الأول نستفيد منه أن النعم تبطر صاحبها فيحرم ولاية الله سبحانه الملك المفروض أصلا من واحد إيه؟ حينما تمتد إليه الأيات فيحدث عنده كسره ويعترف بالجميع تمام ينزل وانخضع لا هذا لما يعطى من ملك الله ومن نعم الله يتبطر على خلق الله بل وعلى الله هذا هو شأن تمام بل يقول وأما بنعمة ربك فحدث مش تبطر وتكبر وتجبر فالنعم تبطر صاحبها لأول حاجة ده يؤدي بإيه إلى حرمان ولاية الله الأمر الثاني أن نصر الله تعالى الأوليائي بإلهامهم الحجة لخصم أعدائهم إذا ظلم العبد ووال الظلم حتى أصبح وصفا له يحرم هداية الله فلا يهتدي أبدا إذا ظلم العبد ووال الظالم واستمر ظلمه يحرم ولاية الله فلا يهتدي أبدا نعوذ بالله من الظلم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 هذا مثل آخر من أمثلة التأييد والتي تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله تبارك وتعالى فيقص علينا قصة رجل مر على قرية وهي خاوية فارغة من سكانها ساقطة سقوفها على مبنيها فقال المار بها مستبعدا حياتها مرة أخرى كيف يحيي هذه الله بعد خرابها فأماته الله مئة عام ثم أحياه وسأله كم لبث قال حسب عدد من نام ينم يوم أو بعض يوم فأجابه مصوبا له فهمه بل لبث مئة عام ثم أعطاه الأدلة على هذا الكلام لكي يقتنع فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم يعني نظر إلى مادة الحياة عنده حتى إذا ما أحياه يكون عنده ما يتقوض به يعني ده برضو نوع من أنواع استمرارية الحياة وكيف الابتلاء؟ إن عنده كذا مادة من المواد، عند الحمار، وعنده طعام، وعنده الشراب، وعنده القارية، غيرت معلمها هذا كذا. فالله عز وجل غير على مدار السنين هذه الأشياء، ولكن لكي يبقي عليه حياته. تمام لأنها قرية خاوية بعد مئة عام يفسد طعامه وشرابه لابد طب هيأتي من أين الطعام فكان الأمر أن لما كان هذا قدرة عند الله عز وجل في أنه ينام يتعام ثم يحييه فمن تمام القدرة أنه أبقى له سر حياته وهو القوت فقال انظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى وانظر إلى حمارك الدليل هذا لما نظر حمر وجد هيك العظمية ولنجعلك آية للناس أي علامة ودليل على قدرتنا في إحياء الموت وانظر إلى عظامي كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة ننشزها في قراءة ننشرها والنشر, والنشر معنا واحد والإحياء بعد الموت تمام ننشرها من نشور ونشر معناه إيه؟ بعد الموت نعم خلاص فنحييها بعد موتها فلإنشاء النشوز ننشدها بمعناها نرفعها ونجمعها لتكون حمارا كما كانت هذا هو الايه ننشذها يمسك كده الأرض يجمعه حتى تكون حمار مطر أخرى أما النشر فهو الإحياء من البداية تكال بداية تمام ف انظر إلى الأعظام كيف نجمعها ونكسوها لحمة فإذا هي حمارك الذي كنت تركبه منذ مائة سنة, مائة سنة وتمت ومت ثم تركته إلى جانبك يرتع وتجلت قدر الله في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم واحد وهو الطعام والشراب وفي تغير الذي جرت العادة أنه لا يتغير إلا في عشرة الأعوام وهو الحمار كما هو ظاهر في موت صاحبهما وحياته بعد لبثيه على وجه الأرض ميتا لم يعثر عليه لم يعرف عليه أحد طيلة مئة عام يعني اللي هو الحمار طمار طمار بيرتع يعني بش حد معد يخد حمار السبب به ولكن ده أيضا قدرة حتى تتم كلمة ربك صدقا وعدلا فتكون آية لمن خلفك ثم لما أوقف الله عز وجل على مظاهر قدرته وفعله به ليريه قدرته في إحياء هذه القرية متى أردنا إحياءها ولنجعل ولنجعلك في قصتك هذه آية للناس تهديم إلي منبنا وتوحيدنا فلما لاحت له أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن الذي أثار تعجوه خراب القرية فاستبعد حياتها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تمام قيل أن هذا هو العزير تمام ولكن الشاهد أن هذا مثال آخر على ولية الله تبارك وتعالى مثال أولاني على الاحتجاج على ألوهية الله وربوبيته. المثال الثاني يسج على قدر إثبات إثبات قدر الله تبارك على واليوم الآخر كيف يكون يوم القيامة؟ فهذا يدل على ثبوت البعد الآخر وتقريره. وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموت؟ قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأدينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يبدأ المثال الكام الثالث خلاص هذا مثال ثالث وجهه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تتجلى لهم ولايته تعالى لعباده المؤمنين بإخراجه من الظلمات إلى النور حتى مجرد ظلمة ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى أو تطلع إلى كيفية إيجاد شيء ومعرفة صورته يعني ليس المعنى إن فقط معنى الحسي لا ممكن معنى يكون عدمي تمام أو معنى إيجاد شيء هو تؤمن به ولكن لتصل به إلى مرحلة يقين كما كان من قصة إبراهيم في إحياء الموت فانكر إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت سأل ربه أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على على نواميس معينة أم هي مجرد أو مجرد قدرة يقول صاحبه للشيء كم فيكن فسأله ربه هو عليم به أتقول الذي تقول ولم تؤمن أي بقدرتنا قال إبراهيم بل بل بل أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدير ولكن أريد أن أرى صورة ذلك وصور لذلك يطمئن له القلب، يطمئن له قلبي، ويسكن من تطلع والتشوق إلى معرفة المجهول لدي، فأمره تعالى إجابة له لأنه وليه، فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى إلى كيفية إحياء ربه الموتى، فمرّوا بأخف أربعة طيور. طبعا مسألة ما هي الطيور ليست إيه ما دام الله رجل قد فنعلم أن ليس في العلم بها إيه فائدة أربعة طيور وأمروا بذبحها وتقطعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعض يعني أخذ رأس كل طيب على حدة تمام ويفعل ذلك مع بقية الأجزاء المفرقة المختلطة بأجزاء غيرها، ثم بعد ذلك أمره أن يضعها على أربعة جبال، على كل جبل ربع الأجزاء المخلطة، بس كل واحد كل حرف منين من حد، تمام؟ ففعل وأمره أن يدعهن أي ينادي عليهم. فجاءته الطيور تسعى فقال سبحانه وتعالى في سعي الطيور أنه بمجرد النداء اجتمع كل جزء مع نظيره حتى اجتمع طيرا كامنة فكان بالتعاء الاتيان سعيا وهذا من تمام قدرة الله تبارك وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى أعلم أن الله عزيز حكيم عزيز لا يغالب لا يمتنع عنه شيء ولا يمتنع منه شيء إذا أراده بحال من الأحوال هذا من تمام عزته سبحانه وحكيم لا يخلق شيئا عبثا يضع كل شيء في موضعه سبحانه فإنه يخلق كل شيء يخلق كل شيء بحكمة واعلم أن الله عزيز حكيم هذا مما نستفيد إن من غرس الإنسان وطبعته أنه مجبل على حب معرفة المجهول تمام؟ ولاية الله تعالى إبراهيم حيث أراه من آياته مطمئن لها القلب أيضا يثبوت النشأة الآخرة الحياة الآخرة واليوم الآخر أن بتوات الآيات وبالنظر في الآيات والدلالة يزيد الإيمان واليقين فكلما نظر العبد إلى آيات الله تبارك على الكونية ازداد إيمانا مع إيمانه ولذلك كان دائما الله يلفت النظر والنظر العباد إلى النظر في المخلوقات في خلق السماوات والأرض في خلق الليل والنهار في خلق البحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم في خلق العوالم العلوية والسفلية وفي النظر إلى خلق النفس كل ذلك حتى يزداد الإنسان توحيدا لله تبارك وتعالى فباب دلائل وكثرة التوحيد الألوهية هو باب الأسماء والصفات والربوبية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنام في كل سنبولة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ماء فقو من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر تعالى مراغبا في الجهاد بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس لأن العدة أولا والرجال ثانية وذلك دائما الله يقول وجهدوا بأموالكم وأنفسكم لأن إعداد العدة مطلوب وذلك قال الزل حينما أمروا في وعدوا لهم ما استطاعتهم من قوة ومر لباطل خير، تمام؟ فهذا عد أولى وإلا لو ذهبنا بأ دون عد كيف يكون قتال؟ فرغب في الإنفاق وبين أن ما فعل ما ينفقه المؤمن في سبيل الله هو الجهاد في نمائه وبركته وتضاعفه كمثل حبة حبة بر كمثل حبة بر بذرت في أرض طيبة فأنبتت سبع سناب في كل سنبولة مئة حبة أي فأثمار في الحبة الواحدة سبعمائة حبة وهكذا الدرهم الواحد إذا أنفق في سبيل الله يضاعف إلى سبعمائة ضعف وقد يضاعف إلى أكثر كما قال سبحانه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي هذا ما تضمنته الآية الأولى فيتحمل بشر الله تعالى للمنفقين في سبيله الذين لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى فالمن معناه ذكر الصدقة نوى يتذكر ويذكر الصدقة ويعددها على من تصدق بها كل شوية دايما لما يذكر بهذا بهذه الصدقة إما بالمباشرة أو بغير مباشرة على وجه التفضل عليه يبدأ اسم المن يمنون عليك أن أسلم من تمام فهذا المن هو باب الأول للعوج تمام والأذى له معنى آخر يبدل من تذكر, إيه؟ تذكر الصدقة وتعددها على من تصدقت عليه لتتفضل بها عليه أما الأذى هو التطاول على المتصدق عليه, المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة النبي أو أن تمس كرامته فهذا أيضا أذى فيشترط في الصدقة أن تكون خالية من المن والأذى فإذا كان كذلك حق لها أن تطاعف إلى سبعين سوما الضعف والله يضاعف المن يشاء والله واسع واسع عليم نعم في ذكر ذكر التواتر والكفرة يبين اسم الله يبين اسم الله تبارك تعالى الواسع على انك يعطيك نوع من الحث على التصدق لتعلم ان الله واسع اي عنده شيء عظيم لما قالوا اذا نكثر فقال الله ايه اكثر فإذا أكثرت فطريق الغنى طريق التصدق لأنك إذا تصدقت أخلف الله عليك أكثر فأنت تعمل على شاكلتك والله يعمل على شاكلته وهو أعظم جود وكرم والله واسع عليم الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى أول جلية دا داء في الأول أعطى حث حث على صورة مثال وأجر حسي مادي يعني الله تعالى يخاطب قوم أهل زرع خرائش وغيره فقاله بالضبط كده كأن الأمثال دايما تقارب الأذهاب فلما قوله كده إن, إن مثلا النفقة اللي هي في سبيل الله في الجهاد زي بالضبط كده بزرق تخطها في الأرض بتطلع البزر إيه سبع سنابل في كل سنبولة منتحاربة فطبعا هو اللي إيه فالحاجات دي الفلاحين الحاجات دي فيبدأ لما يعطي المثل لأهله حين ذلك يكون حسن تمام؟ وأكثر واقعية في نفوس هؤلاء ثم بعد ذلك كمل المثل بالأجر الأخروي الذي يتطلب إيمان فجمع بين الدنيا والآخرة فقال الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجوه تمام يبقى إدى أجر على صورة صورة دنيوية بسبب مع الضعف ولهم أجر في الآخرة أيضا تمام يبقى الصدقة لها أثر في الدنيا نعم وديت للأولان خلاص يعني قبل ما تروح للآخرة وتأخذ الأجر عند الله عز وجل بتأخذ أثر كين في الدنيا حتى ولو كان غير مؤمن نعم يعني الكافر او المشرك اذا تصدق يرى اثر صدقته نعم يرى اثر صدقته وجاءت حديث عبد الله بن جدعان لما قطع عائشه في عبد الله بن جدعان هل ينفعه انك ان عبد الله بن جدعان كان يقر الايه الضيف هل ينفعه ذلك تمام قال لا ده في الاخره تمام إنه لم يقل يوما ربيق في لي خصائتي يوم الدين، فأخذ ثواب ما فعله في الدنيا، فكان له الصيت، ولو الشرف والسؤدد في الدنيا. أما في الآخرة، فالآخرة لها ترتيبات أخرى. خلاص يبقى دان إيه الأجر المادي فالله زادنا بينا أن للصدقة أجر دنيوي. وهو إخلاء الله على العبد اللهم أعط منفقا خلفا تمام وفي الآثرة له أجر أيضا ومع ذلك له أجر مادي ومعنوي المادي هو الأجر يراه في النعيم تمام ويراه في يرزق فيما يرزقه من الأنهار والعيون والحرهين وغير ذلك ولو أجر معنوي وهو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده النعمة يعني احنا في فترة وفترات لما افتقدنا هذه النعمة كنا عايشين في قلق. ففعلا في نعمة ان انت الله جل وجل ينفي عنك السلب ده نعمة تمام لذلك هنقول خلي بالكم النعمة الكبرى إذا سلبت هذه المشكلة الأمن نعمة كبرى تمام الاطنان نعمة كبرى القرار نعمة كبرى تمام الهدوء والبان نعمة كبرى خلاص عدم الحزن عدم الهم نعمة كبرى، تمام؟ فعدم السلب نعم النعم كما أن إثبات النعم وإثبات الماديات نعمة كبرى. إحنا بنحس دايماً بليه بنعمة الإثبات، من نعمة السلب مش حاسين به. اللي حاسم مين من فقد النعمة الموجود؟ مريض؟ هل يحس الصحيح ما يحس المرض لا يقول لك بس أحيا ويأخذ مال كله وتلاقي الصحيح يقول لك لا يديني لي مال ويمقه ويمرض ولا يزال الله تمام ونعمة عدم السلب أعظم من نعمة ليه؟ إثبات ليه؟ المد لأن اللحظ لنا في جعل في السلب كمان الضد لأن السلب به إزهاق الحياة أو شبه إزهاق الحياة فالمرض قرب الموت والفقر قرب الموت تمام والجه قرب الموت سنو الموت كل شيء إذا سلبت وأصبحت أصبحت ناقصة أما الذي يقول يطلب الكماليات لا تصبح كاميلة أصلاً. مهما اوتيت من النعم لن تكون كاميلة ولكن السباق فين؟ في الكماليات فقط لا عنده بيت عازب وعنده بيتين صح? وانه ما عنده او عنده بايه الاتنين ايه بيناموا لكن مسألة ايه مسألة الكماليات تمام عنده عربية ايه عنده عربيتين او عنده مثلا عجل او او عنده دراج أو او غير ثاني. مش تفرق ولكن المساء ايه لن يكون فيها فقد لجزء من الحياة او نوع الطراب في الحياة خلاص فبالك بقى في الكمالية التانية دادية تعتبر مش كماليات هي كمالية بالنسبة لك ان هي اصلا انه هو الخادم والماسك والحاجات التي تعتبر من في العابط بس الترف هو المبلغة فيها هي منين من الكماليات تمام فهنا نبين فضل الصدقات ونحذر بأنك تجتهد في أمر ثم تفسده بأمراض القلب يعني بقى إنسان ممكن يوعد يتعب تمام ويعلم وينفق ويقرأ ناس القرآن وبعد كده يطلع كله ده هباء منثرة مشكلة خطيرة مشكلة السلب دي خطيرة جدا تتعب وفي الآخر لا تنال حظ ما اجتهدت وحدث من كد وجد فيها أمر يصل له حسرة كبيرة جدا لذلك نحذر الناس في جمع أموالهم أنك تجمع مالك كله لمن لا يحمدك لمن لا يحمدك عملت جمع مالك وفي الأخير هتسيبه، جمعته كله وتركته كله، وتسأل عليه أنت كله، مش هتسأل مين الذي يرس؟ مشكلة. تمام؟ عملت قاتل علمان، ماشي؟ وفي الأخير تتركه كله، وتسأل عليه كله. تمام؟ عملت تقاتل أصحاب العلم، ويكون عليك يوم الخيمة نقم ولا يذهب بالله في الإنفاق يكون عليك نقمة في إقراء القرآن نعم والحسن مشهور حس أبي هريرة هذا الذي شيب رؤوس العلماء والمخلصين والمخلصي. ده يعرف نعمه ثم يقول فعلت كذا فيها على ظنه فأظهر الله عزيزي ما كاد يخفيه بل فعلت ليقال لك كذا فأل أنت فعلت أو جئت ليقال لك كذا فانظر واختر لنفسك والنصوص من الكتاب والسنة تبين مثواك وموئلك فتبين الطريق حتى يكون تكون في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فلنجد خيرا فليحمد الله فالعمل عمل كما نعلم وطعلمنا عمل القلب وعمل اللسان والجوارح فاليينفع عمل اللسان والجوارح بدون عمل القلب عندنا أصل أصل تمام اللسان يخلي باله ف أفضل النفقة ما كانت في الجهاد لأنه لألاء كلمة الله تبارك وتعالى حرمة المن والأذى في الصدقة ومنها الحديث ثلاثة لا يدخلن جنة وذاكرن بينهم المنان أي الذي يمن بالعطية ويعددها ويذكرها على من تصدق عليه الرد الجميل على الفقراء على الفقير حيث قال تبنت أمرك بالصدقة حالك إما أن يكون معك وإما أن تكون معدم فإن كان معك فاحذر أن يتبع هذا الذي معك من أو أسف وإن لم يكن معك فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أسف مش معك باتهم متنهر تمام؟ ده إحنا اللي محتاجين دنت كذا لا، وأما السائلة فلا تنها. فرد رد جميلة، كما أعطيت أعطاء جميل إذا كنت إذا كنا معك فرد رد جميلة بقول معروف ومغفرها أيضا. تمام؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقت يتبعها أذى. فالكلمة الطيبة تقال الفقير ينشرح لها صدره وتطيب له لها نفسه خير من مال يعطاه صدقة يهان به ويذل فيشعر بمرات الفقر أكثر وألم الحاجة أشد ومغفرة أي ستر لحالته وعرفت فلان وقع في حاجة فلا تكشف ستره أمام الناس ستره ايضا يسمى المغفرة ستر لحاله وعدم فضيحته او تعفو عن سوء خلقه بعض الناس كنا يسأل فض في السؤال مش هو بيسأل لا فض في السؤال تمام وان تعفو عن سوء فهذا تعفو عن سوء خلقه تمام وسوء الخلق يكون في المسألة بالالحاح لازم تمام وهذا من سوء خلق الله السائل فالرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطى وإلا فالمغفرة وستر الحال والعفو عن سوء الخلق خير من الصدقة التي يتبعها أذا وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علي تراب فأصابه وابه فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين الله أزل بعد رغب في الصدقات نبه إلى ما يبطل هذه الصدقات ويبطل أجرها من المن والأذى ثم نهى عن إفساد الصدقات وإبطالها بالمن والأذى مشبها حال إبطال الصدقات بحال صفات المراء الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر في بطلانها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى فهذا حاله كالذي ينفق ما له رئاء الناس أي ينفقها مرآة طلبا لمحمدتهم أو خوفا من مذمتهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فجعل هذا الذي حاله وصفه كذلك ضرب لهم مثلا في بطلان صدقاته تمام فقال فمثله كمثل صفوان عليه تراب أي حجر صفوان هو الحجر حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل أي نزل عليه مطر شديد الوابل هو المطر الشديد غير الطل الطل المطر الخفيف تمام اصابه هو بالأي مطر شديد طيب لما يكون حجر أملس النزع الماء إيه لا يحصل هيزيل الترابة عنه هيتركه إيه أملس عاريا كأنه انت خدت حاجة تمام بس الحاجة ديت لما فعلتها بصفة معينة لما نزع عليها المطر كأنك لم تفعل فأصبحت هباء منثورة ليس عليه شيء فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبقي لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي مما تصدقوا به مش ينفعهم والله لا يهدي القوم الكافرين أي إذا ما يسعدهم ويكملهم لأجل كفرانهم بالنعمة طبعا تبين أول حاجة حرمة المن والأذى بطلان الصدقة بالمن والأذى والمرأة وحرمة الرياء قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إياكم والرياء فإنه الشرك الأصغر تمام وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما هو قال الريان. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله دي المثل الثاني تذكر مثل السلبي مثل بتعامل مع صدقات معاملة لا ينظر فيها ابتغاء وجه الله أو لا ينظر فيها الثواب الأقرأ خلاص أما المثل الآخر مثل الذين انفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها واب فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها واب فطل والله بما تعملون بصير انظر لهذا المثل بعد أن ذكر خيبة المفقون قيبة المنفقين أموالهم بالرياء وبالمني والأذى رغب في هؤلاء الذين يطلبون بأموالهم مرضات, مرضات الله تبارك وتعالى وتثبيتا أي تحققا وتيقنا منهم بأن الله تعالى سوف يثيبهم يوم القيامة على على تلك الصدقات ف شباب ما ينفقون بمثل جنة برابوة أي بمكان مرتفع أصابها جنة للحديق في رابو مكان مرتفع أصابها وابد أي مطر شديد هيحدث إيه لما الجنة والحديق يزعلها المطر الشديد هتؤتوا كلها ضعفين هتزداد السمع يزيد تكبر الأشجار فتؤتوا كلها ضافين فأعطت ثمارها دعفي ما يعطيه غيرها من البساتين ليه؟ لأنها هي أول ما تستقبل المطر لدفين في ربوه والباقي كله إيه؟ تحت فهي أول ما إيه؟ هتستقبل المطر عبل ما يوصل للتحت يكون إيه؟ استفادت وآتت أكلها ضعفين <تصفيق> تمام؟ طب فإن لم يصبها هواب بال... اللي هو المطر الشديد فطل يقول البطر اللي الخفيف خد خدنا منها كمبة اللي إيه الطل بتاع الصفحة دي تحس في إن فيه ندى وفي في مية كم تمام في أول ما تستفيد الطل لما لتح مش هستفيد فهي في في كلا الحالتين في إيه في أجر إن كان فيه وقعت موقعها فهي فلك الاجر مرتين. فإن كاف لم تكن وكان ندى ومطر خفيف فهو كاف في سقيها وريها حتى تؤتي ثمرها مضاعفا مرتين وختم تعالى بقوله والله بما تعملون بصير فوعد المنفقين ابتغاء مرضاته وتثبيت منفسهم بعظم الأجر وحسن المثوبة وأوعد به المنفقين الذين يتبعون ما أنفقوا من وأذى ورياء بالخيبة والخسران أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله تبارك وتعالى يسائل عباده تربية لهم وتهديبا لأخلاقهم ليسموا بهم إلى مدارج معالي الأخلاق وكمالها فيقول ايود احدكم أي يحب ات اي يحب احدكم ايها المنفقون في غير مرضات الله ان تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر اي وحاله أن سنه قد تقدم في الكبر وأصبح شيخ كبيرا ومع هذا العجز له زرية ضعفاء له أولاد صغار أصابه ريح عاتية ليه ريح السموم ريح السموم ريح تهب ريح جفت هب على شبه جزر العربي زي ريح الخمسين كن عن دين. بس زي بتبقى شد لأنه بتبقى ريح شديدة الحرارة جافة تمام فأتت على البستان فأحرقت كيف يكون حال هذا الرجل بهذه الكيفية التي وصفها الله تبارك وتعالى حال هذا الذي أنفق ما له رياء الناس يخسر كل شيء في وقت هو أحوج إليه بيخسر كل شيء في وقت انت احوج لك هو كبير في السن تمام وله ذرة ضعفة وفي هذا الوقت يكون امس الحاجة لانسان ان ينتفع بهذا المال فالله جل يصور هذا الامر يوم القيامة ان ده هيكون مثال ذلك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الآيات سواء آيات شرعية أو آيات إيه؟ كونية لعلكم تتفكرون أي فيها لتهتدوا إلى الصراط المستقيم فهنا استحسان لضرب الأمثال تقريبا المعاني إلى الأذهال لينتفع بها مضاعفة أجل الصدق الخلي من المن والأذى ومراعاة الناس بطلان صدقات المن والمؤذي والمراء وعدم الانتفاع بشيء منها ودو التفكير في آيات الله لا سيما تلك التي تحمل بيان العقائد والأحكام والآداب والأخلاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله غني حميد